والله اعلم باعدا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا لمن الذين يهاجوا يحرفون الذكر بعد وَوَاعَدْنَا لَيْلًا بِالْأَلْفِتِهِ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ مَا لَهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُوا وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ وَأَقْوَمُ ولكن لعنوه الله بتسره فلا يكملون الا قليلا يا ايها الذين اولوا الكتاب امنوا بما نزلنا وقصدق بما معكم من قبل ان قول ان نؤمن سمجوا فنردها على اد انَّهُ كَانَ اللَّهُ نَرْحُومًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ قَالُوا ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَا نُبْصِرُ وَلَا نَسْمَعُ وَمَا هُم بِفَاهِمِينَ ۖ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا نُبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى